آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أيها الإخوة والأخوات إمام وخطيب المسيد الحرام والشيخ صالح de alaikum wa rahmatullahi wa heer de Kort. أشهد ان لا الحمد لله خلق وامر وملك فقهر واراد فقدر احمده سبحانه واشكره وهب واعطى واغنى واقنى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوه الاخيار وقدوة الأبرار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اهل الفضل والتقى ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واعبدوه اجتمعوا على الرحمه والمحبه والطاعه ولا تتفرقوا على الشحناء والهوى والمعصيه بطاعه ربكم تزينوا ومن الذنوب توبوا وتطهروا وعن باب مولاكم فلا تبرحوا لعلكم في جنات عدن ان تحبروا من تفكر في عواقب الدنيا أخذ بالحذر ومن ايقن بطول الطريق تأهب للسفر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم الله والمجاهد من جاهد نفسه وهواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ايها المسلمون التسريعات في ديننا والوصايا في اسلامنا تبدا بتحقيق التوحيد وحسن العباده ومتانه العلاقات وصفاء الصيلات الرابطه الاسلاميه والاخوه الايمانيه هي لب الدين ولباب المشاعر يحيى بها المسلم ويحيى لها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 جمع الله في هذه الآية بين حقه وحقوق عباده وأصحاب هذه الحقوق أنواع منهم ذو القرابات وخص بالذكر الوالدين لشدة قربهما وعظم حقهما ومنهم قريب مخالط وهم الجار ذو القرباء والجار الجنوب والصاحب بالجنب ومنهم ضعيف محتاج ضعيف محتاج الى الاحسان لضعف بدنه وهو اليتيم ومحتاج لقله ماله وهو المسكين معاشر الاخوه ان من اعظم ما عني به الاسلام تنظيم حياه المجتمع المسلم في دوائر متكامله تتسع شيئا فشيئا حتى تنتظم المجتمع كله بدءا من حقوق الوالدين ثم الأقارب ثم تتسع لتشمل الجيران والأصدقاء والمعارف ثم تمتد لتتصل بالغرباء وغير المسلمين وهذه وقفة مع إحدى هذه الدوائر والحلقات تجسد هذا التعاون وتصور هذه الرابطة الإسلامية بكل معانيها ومقاصدها ووسائلها إنها دائرة الجوار وحقوق الجيران ذلك أن توثيق العلاقات مع المجتمع القريب في البيت والحي هو المقدم لأنه هو الأقدر والأقرب والأسرع لتحقيق التكامل في وقته المناسب وتقدير النفع في صورته البارزة الجيران يعرف بعضهم أحوال بعض ويحيط بعضهم بأسرار بعض يعرفون ما يدخل وما يخرج ويطلعون على العورات ويشاهدون الغادي والرائح ويسمعون الاصوات ويشمون الروائح يبلغهم ما يجري من يفاق خصام وخلاف ووئام لا تحجب عنهم دخائل البيوت ولا تغيب عنهم خفايا الاسر والجوار في معناه حفظكم الله يعبر به عن كل ما يعظم عن كل ما يعظم حقه عقلا وشرعا ولهذا يقال استجار به واجاره وربنا عز شانه لكمال ربوبيته وعلو مقامه هو وحده الذي يجير ولا يجر عليه وقد خذل يبيس عليه لعنه الله اتباعه وزين لهم حين قال وإني جار لكم فالجار حفظكم الله سمي جارا لأنه يجير صاحبه ويدفع عنه, يدفع عنه السوء والأذى ويجلب له, ويجلب له الخير والنفع والجيران أنواع ومراتب بعضها ألسق من بعض يقول الحافظ الحجر رحمه الله الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والقريب والغريب والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض فاعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها وهكذا وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى فيعطى بحسبه وقال اهل, وقال أهل العلم ينبغي توسيعة دائرة السله بالجوار ما أمكن يقول علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار ومن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ويقول الأوزاعي رحمه الله حد الجوار أربعون دارا من كل ناحية مع اسم المسلمين إن حق الجار عظيم ربطه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره وعن ابي شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره ووائقه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما امن من بات شبعان وجاره جائع وكل هذه الاحاديث والاثار وامثالها تؤكد الصلة والارتباط بين الايمان والقيام بحقوق الجار مما يدل على ان حق الجار من خصال الايمان ومن اعمال الايمان الايمان بالله الذي يطلع على خاينه الاعيون والايمان باليوم الاخر الذي فيه الجزاء والحساب وفي حديث عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصحا... والحاكم وصحاها خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيده فعد خمسة وقال اتقي المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تموت القلب أخرجه الترمذي وهو حديث حسن أيها الإخوة ويجمع حق الجاري ثلاثة أمور إكرامه وكف الأذى عنه وتحمل اذاه أما إكرامه فباب واسع يبدأه بالسلام ويرين له في الكلام ويتلطف معه في الحديث ويرشده إلى ما فيه صلاحه وصلاح أهله في دينه ودنياه ويحفظه في غيبته حريص في ذلك كله على الرفق واللطف وحسن المعشر وإستائي المعروف في اليسر والعسر والفرح والشدة والحزن والسرور مواسعا مؤنسا لطيفا ودودا ومن اكرام الجار والإحسان إليه المبادرة بإهداء ما تيسر لأن الجار ينظر إلى ما يدخل درجاره وما يخرج منها روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا ذر إذا طوخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك وفي قوله اكثر ماها تنبيه الى عدم التكلف في الإهداء ولم يقل فاكثر لحمها اذ ان اللحم وامثاله لا يسهل على كل احد غير انه ينبغي التنبيه الى عدم اهداء الحقير لقوله عليه الصلاه والسلام ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف اي بشيء مما يهدى عرفا فلا يهدي الحقير والنزر اليسير الذي لا يهدى في العرف والعادة إن هذه صورة من مكارم من الأخلاق تتوثق في الصلة والمحبة وحسن العسرة ودفع الحاجة والمفسدة فإن الجار يتأذى بقتار قدر جاره وربما كان لهذا الجار ذريه ضعفاء صغار تعظم على وليهم والقائم عليهم الكلفة والألم ولا سيما إذا كان القائم عليهم أرملة أو فقيرة فتعظم مشقة وتشتد الحسرة وكل هذا يندفع بمثل هذه المشاركات اليسيرة وقد قال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عند تفريق لحم الاضحيه وضحية بجارنا اليهودي وذبحت شات في أهل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما جاء قال اهديتم لجارنا اليهودي ثلاث مرات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفي قوله حتى ظننت أنه سيورثه قال اهل العلم فكأنه لا فارق بين حقوق الأقالب والجيران سوى الميراث ومن أنواع الاحسان مواساته عند الحاجة بل كم هو جميل أن ينفع الجار جاره فيما وهبه الله من مواهب وهيا له من تخصصات فالغني يواسي والطبيب يعالج والمعلم يعلم يقال مثل هذا في المهندس والنجار والحداد وسائر أرباب الحرف والمهن والصناع جيران متحابون يعين بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا ومن أنواع الإحسان تعليمه وارشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بأدب وحكمة كما ينبغي أن يتلطف لولده في كلماته وغرشده إلى ما ينفعه في أمور دينه ودنياه وفي حديث جامع حسن الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ما حق الجار قال إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن ماتت جنازته ونصبه خير سرك وهنيته ونصبته مصيبة ساءك وعزيته ولا تؤذيه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منها ولا تستطل عليه بالبناء تشرف عليه وتسد الريحة إلا بإذنه وإن اشتريت فأهد له منها وإلا فأدخلها سراً ولا يخرج ولدك بشيء منه يغيظ به ولده وفي حديث متفق عليه ومن كان له جار في حائض أو شريك فلا يبيعه حتى يعرض عليه ويبدأ في إحسانه ومعروفه بالأقرب فالاقرب لأن الأقرب يرى ما يدخل من, بيته من بيت جاره وما يخرج فعند البخاري عن عيشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا قال العلم والمراد إذا لم يكن عندك ما توديه إليهما جميعا فتهدي الأقرب أما إذا امكن الإهداء لهما جميعا فهو اولى وأفضل وتتضاعف المسؤولية وتزداد الحقوق حين يكون الجار مسكينا أو يتيما أو أرملة أو صاحب حاجة خاصة وروي أن الجار الفقير يتعلق بالجار الغني يوم القيامة ويقول يا ربي سل هذا لما منعني معروفه وأغلق عني بابه أيها في الله ومن اعظم حقوق الجيران كف الاذى عنهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره وعند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه وفي الحديث الاخر اعوذ بك من جار السوء في دار الاقامه فان جار الباديه يتحول رواه احمد والبخاري في الادب المفرد والنساء والحاكم وصححه وافقه الذهبي والبوائق جمع بائقه وهي الغائله والفتك والشرور والأضرار وعبر في الحديث بقوله لا يامن جاره بوائقه اي لا يتخذ من معرفته باحواله سبيلا لطعنه والتسلط عليه وطريقا لابتزازه وانواع الاذى وصوره كثيرة فأسفه عن زلاته ولا يطلع على عوراته ولا يتبع نظره فيما يحمله من متاع ويستر ما ينكشف من عورته ويغض البصر عن محارمه ولا يضايقه في طرح الأثربة والكناسة في فنائه ولا يضيق عليه في طريقه إلى داره ولا في مصب الماء في ميزابه ولا يستطل عليه, ولا يستطل عليه في البناء فيحجب عنه الهواء إلا بإذنه وتعوذ بالله رحمكم الله من جار السوء يسمع الخنا وياتي بكل بكل عنى ثم الحذر الحذر ان يكون وفرة مالك او سعة جاهك سببا لهانتك جارك او التطاول عليه او الاستكبار عليه وعلم اولادك ان يحفظوا حقوق الجيران حتى لا يتربى اهل الحي على الحسد والنقمة والكراهية والحقد وبعد عباد الله فبالقيام بحقوق الجيران تقوم الفه وتحصل الموده فيعيش اهل الحي ومجتمع في امن وطمانينه يتبادلون المنافع ويقضون حاجاتهم فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويدفعون الشرور والاذى والسوء عن اهلهم وبيوتهم في اخلاص وصدق في الظاهر والباطن يؤمن بالله يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسالون في الخيرات وأولئك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 الحمد لله هو الحكم العدل خلق الذكر والانثى ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى احمده سبحانه واشكره على نعم من ربنا لا تعد ولا تحصى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب لديه الزلفى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وسيد الورى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم فاهتدى اما بعد معاشر المسلمين ومن حقوق الجار ان يتحمل على جاره ويصبر على ما يصدر منه ومن اهله واولاده فهذا من اعظم الحقوق وانبل الاخلاق فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا قمت به دخلت الجنه فقالك محسن فقال كيف اعلم اني محسن قال سل جيرانك فان قالوا انك محسن فانت محسن وان قالوا انك مسيء فانت مسيء ذكر البيهقي من روايه ابي هريره رضي الله عنه وجاء رجل الى الميسود رضي الله عنه فقال له لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال اذهب فان عصى الله فيك فآطع الله فيه ويقول الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى ويروى في خبر مرفوع إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف أخرجه احمد في مسنده ومما يدخل في ذلك ما ينبغي على المهدى اليه من الجيران من القبول والشكر والعرفان يقول عليه الصلاه والسلام يا نساء المؤمنات لا تحقرن احدكن لجارتها ولو كراعشات محرقه وخص النساء لانهن اعظم اثرا في الموده والبغضاء وأسرع, واسرع تاثيرا في السلوك والتصرفات فلا يستصغر اي عون مهما صغر وليشكر ما قدم مهما قل ألا فاتقوا الله رحمكم الله وقوموا بحقوق جيرانكم وأصلحوا ذات بينكم واعطوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ثم صلوا وسلموا على الرحمه المهداه والنعمة المسداه نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم في محكمه تنزيله فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وخذل الطغاة والملاحده وسائر أعداء الملة والدين اللهم أمنا في أبطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم ولايتنا في خافك واتقاك واتبع لضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعل به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين وألبسه لباس الصحة والعافية ومدة في عمره على طاعتك ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنه يا رب العالمين اللهم وابرم لامه الاسلام امر رشد يعز في اهل الطاعه ويهدى في اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انك على كل شيء قدير اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياه المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير عفاء اللهم اغث اهلنا في سوريا اللهم اغث اهلنا في سوريا اللهم اغسل كربهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم اللهم مدهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصرك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم سدد رايهم وصوب رميهم وقوي عزائمهم واجمع كلمتهم اللهم عليك بطغاة سوريا اللهم عليك بطغاه سوريا الظالمين ومن شيعهم وعالهم اللهم عليك بهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الصهاينه الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجزونك اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تنزل حسنة وفي الآخرة حسنة حسن وقيل على النار ربنا ظلم فسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خسرين اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وفتح لنا أبواب القبول والإجابة وتقبل طاعاتنا ودعاءنا وأصل أعمالنا وكفعنا سيئاتنا وتوعينا وغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاهي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلك تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه عدنانا من يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول Hij is niet alleen voor de mensen die hier zijn, maar الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن المغضوب عليهم ولغ سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكر سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتعذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى <تصفيق> <تصفيق> إن هذا لفي صعف الاولى صعف ابراهيم وموسى الله أكبر الله اكبر الله لمن حمده لك الحمد Allah!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 ولمن حميده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. Oh ah, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى المسلمون هنا في بيت الله الحرام صلاة الجمعة ونادى للصلاة مؤذن المسجد الحرام المؤذن فاروق حضراوي وأما المصلين وخطب بهم الجمعة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وأياكم إلى الطاعات إنه سميع قريب مجيب الدعاء في هذا في ختام هذا النقل المباشر من هنا من بيت الله الحرام تقبلوا اطيب تحيه من الزملاء في فريق العمل نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته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 إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا فيه فِيهِ أَبَدًا الذين الَّذِينَ قَالُوا الله اللَّهُ وَلَدًا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 دك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث جعلنا ما على الأرض زينة لها